فأتبعهم في العالم Well, in Well I've been I <laughs> don't Thank you. ولو جاء رب كل آيَةٍ حس لا العذاب الحلم. <تصفيق> So, <laughs> Mark mm uh -huh. It's <laughs> my One don't feel إنني <تصفيق> لكم ओ well, so أنا إن